119. بسم الله الرحمن الرحيم 110. ألف لامين 111. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 112. يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما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 117. أفلا تتذكرون 118. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون